بُوكتو. أربعون. ثلاثة وأربعون. ثلاثة وأربعون. زو. في زوجة زهرة. في حديقة الحيوان. <number> <40 trainer> في حديقة الحيوان. تميز زو. تلك هي. حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ تمسو جرافة. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. جدسو مدفأة. أين الدبابة؟ أين الدبابة؟ أين الفيالة؟, أين الفيالة؟ غدسو هادي اين الحيات اين الحيات غدسو لفي اين الاسود اين الأسود؟ مام فوچاك معي كاميرات صور معي كاميرا صور مام اي كاميرو معي كاميرات فيديو معي كاميرا فيديو. أين بطارية؟ أين توجد بطارية؟ gdzie są tućniący? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ أين أين الكنغر؟ قد سأناصرجتي. أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ قد أين توجد دورة المياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ تم يكوارنا. هناك مقهى. هناك مقهى. تم يرستورتسي. هناك مطعم. هناك مطعم. أين الجمال؟ أين الجمال؟ где сау гориле и зебры. أين الغريلات والحمور الوحشية؟ أين الغريلات والحمور الوحشية؟ где сау أين النمور, أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟